السؤال رقم خمسة. خلال زمن رد الفعل العربة ألف تتقدم بنفس السرعة ب تنخفض سرعتها. أعيد. خلال زمن رد الفعل العربة ألف تتقدم بنفس السرعة ب تنخفض سرعتها.